الوجه الثاني يبدا حالا الجواد على علاته هرم يمدح هرم بن سنان قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الارواح والديم لا الدار غيرها بعدي الانيس ولا بالدار لو كلمت ذا حاجه صمم دار لأسماء بالغمرين ماثلة كالوحي ليس بها من أهلها أرم وقد أراها حديثا غير مقوية السر منها فؤاد الجفر فالهدم فلا لكان إلى واد الغمار فلا شرقي سلم فلا فيد فلا رهم شطط بهم قرقر برك بأيمونهم والعاليات وعن أيسارهم خيم عوم السفين فلما حال دونهم فند القريات فالعتكان فالكرم كأن عيني وقد سال السليل بهم وعبره ما هم لو أنهم امم غرب على بكرة أو لؤلؤ قلق في السلك خان به رباته النظم عهدي بهم يوم باب القريتين وقد زال الهماليج بالفرسان واللجم فاستبدلت بعدنا دارا يمانيه ترعى الخريف فأدنى دارها ظلموا ان البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مال ولا حرم القائد الخيل منكوبا دوابرها منها الشنون ومنها الزاهق الزهم قد عوليت فهي مرفوع جواشنها على قوائم عوج لحمها زيم، تنبذ أفلاءها في كل منزلة تنتخ أعينها العقبان والرخم فهي تبلغ بالأعناق يتبعها خلج الأجرة في أشداقها ضجم تخطو على ربذات غير فائرة تحذى وتعقد في ارساغها الخدم قد أبدأت قطفا في المشي منشزة الأكتاف تنكبها الحزان والأكم يهوي بها ماجد سمح خلائقه حتى إذا ما أناخ القوم فاحتزموا صدت سدودا على الأشوال واشترفت قبلا تقلقل في اعناقها الجذم كانوا فريقين يصغون الزجاج على قعس الكواهل في اكتافها شمم واخرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود او ما اورثت ارم هم يضربون حبيك البيض اذ لحقوا لا ينكسون اذا ما استلحموا وحموا ينظر فرسانهم امر الرئيس وقد شد السروج على اثباجها الحزم يمرونها ساعه مريا بأسوقهم حتى اذا ما بدا للغاره النعم شدوا جميعا وكانت كلها نهزا تحشك دراتها الأرسام والجذم ينزعن إنة أقوام لذي كرم بحر يفيض على العافين إذ عدم حتى تآوى إلى لا فاحش برم ولا شحيح إذا أصحابه غنم يقسم ثم يسو القسم بينهم معتدل الحكم لا هار ولا هشم فضله فوق أقوام ومجده ما لم ينال وإنجاد وإنكرم قود الجياد وإصهار الملوك وصبر في مواطن لو كانوا بها سئم ينزع إمة اقوام ذوي حسب مما ييسر احيانا له الطعم ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سيء العثرات الله والرحم مورث المجد لا يغتال همته عن الرياسه لا عجز ولا سأم كالمندواني لا يخزيك مشهده وسط السيوف اذا ما تضرب البهم لمن طلل برامته يمدح هرما لمن طلل برامته لا يرين عفى وخلا له حقب قديم تحمل اهله منه فبان وفي عرصاته منهم رسوم يلحن كأنهن يدافتات ترجع في معاصمها الوشوم عفا من آل ليلى بطن ساق فأكسبة العجالزف القصيم تطالعنا خيالات لسلمى كما يتطلع الدين الغريم لعمرو أبيك ما هرم ابن سلمى بملحي إذا اللؤماء ليم ولا ساهل الفؤاد ولا عيي اللسان إذا تشاجرت الخصوم وهو غيث لنا في كل عام يلوذ به المخول والعديم وعود قومه هرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم كما قد كان عوده أبوه إذا أزمتهم يوما أزوم كبيرة مغرم أن يحملوها تهم الناس أو أمر عظيم لينجو من ملامتها وكانوا إذا شهدوا العظائم لم يليم كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم وإن سدت به لهوات ذخر يشار إليه جانبه سقيم مخوف بأسه يكلأك منه عتيق لا ألف ولا سأوم له في الزاهبين أروم صدق وكان لكل ذي حسب أروم لو أن ذلك دائم قال ابن الأعرابي كان لزهير ابن يقال له سالم جميل الوجه حسن الشعر فأهدى رجل إلى زهير بردتين فلبسهما الفتى وركب فرسا له فمر بامرأة من العرب بناء يقال له النتاء فقالت ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردتين ولا فرسا فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس وانشقت البردتان فقال زهير يرثيه رأت رجلا لاقى من العيش غبطة وأخطأه فيها الأمور العظائم وشب له فيها بنون وتوبعت سلامة أعوام له وغنائم فأصبح محبورا ينظر حوله تغبطه لو أن ذلك دائم وعندي من الأيام ما ليس عنده فقلت تعلم إنما أنت حالم لعلك يوما أن تراع بفاجع كما راعني يوما نتاءت سالم أحلام النيام أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالشراب وبالطعام كما سحرت به إرم وعاد فأضحوا مثل أحلام النيام حرف النون ألا أبلغ لديك بني تميم بلغ زهير أن بني تميم حشدوا لغزو غطفان فقال فيهم ومدح سنان بن أبي حارثة ألا أبلغ لديك بني تميم وقد يأتيك بالخبر الظنون بأن بيوتنا بمحل حجر بكل قراره منها نكون إلى قلها تكون الدار منا إلى أكناف دومة فالحجون بأدوية أسافلهن رود وأعلاها إذا خفنا حصونه نحل بسهلها فإذا فزعنا جرى منهن بالأصلائعون وكل طوالة وأقب نهد مراكلها من التعدائجون تدمر بالأصائل كل يوم تسن على سنابكها القرون وكانت تشتك الأضغان منها اللجون الخب واللحج الحروم وخرجها صوارخ كل قوم فقد جعلت عرائكها تليم وعزتها كواهنها وكلت سنابكها وقد دحت العيون إذا رفع الصيات لها تمطت وذلك من علالتها متين ومرجعها إذا نحن انقلبنا نسيف البقل واللبن الحقين فقري في بلادك إن قوما متى يدع بلادهم يهون أو انتجع سنانا حيث أمسى فإن الغيث منتجع معين متى تأتيه تأتي لج بحر تقاذف في غواربه السفين له لقب لباغ الخير سهل وكيد حين تبلوه متين كل حي سيبكي جرى دمعي فهيج لي شجونا فقلبي يستجن له الجنون أأبكي للفراق وكل حي سيبكي حين يفتقد القرين فإن تصبح ظليمة فارقتني ببين فالرزيئة أنت تبين، فقد بانت بكرهي يوم بانت مفارقة وكنت بها ضنينا كم للمنازل كم للمنازل من عام ومن زمن لآل أسماء بالقفين فرقني قد أترك القرن مصفرا انامله يميد في الرمح ميد المائح الأسني من لا يذاب له شحم السديف إذا زار الشتاء وعزت أثمن البدن الود لا يخفى الود لا يخفى وإن أخفيته والبغض تبديه لك العينان. حرف اليا ألم ترى للنعمان يذكر النعمان بن منذر حيث طلبه كسرى ليقتله ففر فأتى طيئا وكانت ابنة أوس بن حارث بن لأم عنده فأتاهم فسألهم أن يدخلوه جبلهم فأبوا ذلك علي وكانت له يد في بني عبس بمروان بن زنباع وكان أسر فكلم فيه عمرو بن هن عمه وشفع له فشفعه وحمله النعمان وكسا فكانت بنو عبس تشكر ذلك للنعمان فلما هرب من كسرى ولم تدخله طيء جبلها لقيته بن رواحه من عبس فقالوا له اقم عندنا فإننا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا فقال لهم لا طاقه لكم بجنود كسرى فودعهم واثنى عليهم وقال الأصمعي ليست لزهير وقيل هي لصرمة الأنصار ولا تشبه كلام زهير ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا لي بدا لي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما كان بادية بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانية وإني متى أهبط من الأرض تلعة أجد أثرا قبلي جديدا وعافيا أراني إذا ما بدت بدت على هوى وأني إذا أصبحت أصبحت غادية إلى حفرة أهدى إليها مقيمة يحث إليها سائق من ورائي كأني وقد خلفت تسعين حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا أراني إذا ما شئت لاقيت آية تذكرني بعض الذي كنت ناسيا وما إن أرى نفسي تقيها كرهتي وما انتقي نفسي كرائم مالية ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية وإلا السماء والبلاد وربنا وأيامنا معدودة والليالية ألم ترى أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعادية وأهلك ذل القرنين من قبل ما ترى وفرعون جبارا طغى والنجاشية ألا لا أرى ذا إمة أصبحت به فتتركه الأيام وهي كما هي ألم ترى للنعمان كان بنجوة من الشر لو أن امرا كان ناجيا فغير منه ملك عشرين حجة من الدهر يوم واحد كان غاوية فلم أرى مسلوبا له مثل ملكه أقل صديقا بادلا أو مؤاسيا فأين الذين كان يعطي جياده بأرسامهن والحسان الغوالية وأين الذين كان يعطيهم القرى بغلاتهن والمئين الغوادية وأين الذين يحضرون جفانه إذا قدمت القوا عليها المراسية رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم منيته لما رأوا أنها هي خلا أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناسا يتقون المخازية فصاروا له حتى اناخوا ببابه كرام المطايا والهجان المتالية فقال لهم خيرا وأثنى عليهم وودعهم وداع ألا تلاقيا وأجمع أمرا كان ما بعده له وكان إذا مخلو لجى الأمر ماضيا انتهى ديوان زهير بن أبي سلمة وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من ديوان طرفه ابن العبد ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهت وردة غيب قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب والظلم فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب قد يورد الظلم المبين اجنا ملحا يخالط بالذعاف ويقشب وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب والاثم داء ليس يرجى برؤه والبر برء ليس فيه معطب والصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه الدنيء الأخيب ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عادا والقرون فأشعب أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم إن الكريم إذا يحرب يغضب لا يرجى خلود قال في صروف الضهر فكيف يرجى المرء دهرا مخلدا وأعماله عما قليل تحاسب ألم ترى لقمان بن عاد تتابعت عليه النصور ثم غابت كواكبه وللصعب أسباب تجل خطوبها اقام زمانا ثم بانت مطالبه اذا الصعب ذو القرنين ارخى لواءه الى مالك ساماه قامت نوادبه يسير بوجه الحتف والعيش جمعه وتمضي على وجه البلاد كتائبه ولقد شهدت الخيل وهي مغيره ولقد طعمت مجامع الربلات ربلات جود تحت قد بارع حلو الشمائل خيرة الهلكات ربلات خيل ما تزال مغيرة يقترن من علق الثنات حرف الحاء ما أشبه الليلة بالبارحة أسلمني قومي ولم يغضبوا لثوءة حلت بهم فادحة كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة من عائدي من عائدي الليلة أم نصيح؟ بدت بنصب ففؤادي قريح في سلف أرعن منفجر يقدم اولى ضعن كالطلوح علينا رقما فاخرا لونه من عبقري كنجيع الذبيح وجامل خوع مني به زجر المعلى أصلا والسفيح موضوعها زول ومرفوعها كمر صوب لجب واصطريح مثقل بجراح خليلي لا والله ما القلب سالم وإن ظهرت مني شمائل صاح وإلا فما بالي ولم أشهد الوغى أبيت كأني مثقل بجراحي حرف الخاء الأم الملوك اما الملوك فانت اليوم الامهم لؤما وابيضهم سربال طباخ حرف الدال المعلقه لخوله اطلال ببرقه فهمد تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد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 يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد وفي الحي أحوى ينفض المرض شاد مظاهر سمطي لؤلؤ لؤ وزبر خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألمي كأن منورا تخلل حر الرمل ضعص له ندى سقته إيات الشمس إلا لثاته وصف ولم تكدم عليه باسمدي ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون ولم يتخددي وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغددي أمون كالواح الأران نصقتها على لاحب كأنه ظهر برجدي جمالية وجناء تربى كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي تباري عطاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي تربعت القفين في الشول ترتاي حدائق مولي الأسرة أغيدي تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف مربدي كأن جناحي مضرحي تكنفى فيه شكى في العسيب بمسردي فطورا به خلف الزميل وتارتا على حشف كالشن داو مجددي وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الثاني والأخير من ديوان زهير بن أبي سلمى قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته